أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبك موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم إنه كان من المفسرين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين ونمتين لهم في الأرض ونري في العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا لحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا قفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحذني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولت لا تقتروه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فغصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصرون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 قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه غائبا يترقب بين الذي استنصره بالامس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين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 ولما ورد ما مدين وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من دونهم امراتين تذوبان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فَتَقَالَهُمَا لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما مِنْ إلي من خير فقير فجاءته إِحْدَاهُمَا فجاءته عَلَى تمشي على إِنَّ قالت إن أبي يدعوك مَا تأجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجر القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك تأيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطوب نارا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 نودي من شاطئ الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة أن موسى إني أنا الله رب العالمين أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن القصاص عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعصب. يا موسى أقبل ولا تخفنك من الامنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واطم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى بالعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون وأخي هارون وأقصح مني لسانا فأرسله معي رد أن, أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بِأَخِيكَ ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا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 لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه لا من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأقلناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم الْقِيَامَةِ لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم الْقِيَامَةِ هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بصائر للناس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 وَمَا كُنْتَ زَوِيَنَّ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ تتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَا كنا مرسلين وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْقُوِّ الْنَّادِئِنَ نادينا ولكن رَحْمَةً من ربك وَلَا كِنَّ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا مِن نذير مِن قبلك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 إنه الحق من ربنا إنا كنا من قدره مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفرون وإذا سمعوا اللغة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 هم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب له أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشرفون فربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوس ما ان مفاتحه لا تنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا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 ومن جاء فَلَا فلا يجزى الذين عملوا السيئات مَا ما كانوا يعملون الَّذِي الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.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 كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون